إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لا تلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنستنا را سأتيكم منها بخبر أو أتيكم بشهاب قَدَّسَ اللَّعْلَقُمْ تَصْلُونَ فَلَمَّا جَاءَهَا نُدِيعَ بُورِكَ مَا فِي النَّارِ وَمَنْحَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ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 إلا مَوْضَلَ مَثُمَّ بَدَلَ حُسْنَ بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِي غَفُورٌ رَحِيمٌ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءً مِنْ غَيْرِ سُوءٍ تَخْرُجْ بَيْضَاءً مِنْ غَيْرِ سُوءٍ إِنَّ فِي تَسْحِيَاءَ يَأْتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها فسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين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 إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد نمل قالت نملة قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم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 وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه لا عذابا شديدا أو لأذبحنه لا أو, لا أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وهوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله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 قال سَنَوْضُر أصَدَقَتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَافِبِينَ إذْهَب بِكِتَابِهَا ذَالَفَ أَلْقِه إلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَأَوْضُرْ مَا لَا يَرْجِعُونَ قَالَتِ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ بِنِعْلِكِي أَلْقِه إلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ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 هو اولو باس شديد والامر اليك فانظري ماذا تأمرين قالت ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون وإني مُرسلة إليهم بهدية فناضرة فناضرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال تمدونني بمال فما أتاني الله خير من ما أتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون يرجع إليهم فلنأتي أنهم بجنود الله قبل رهم بها ولا نخرج أنهم منها أذلتهم وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قد لا يأتيوني مسلمين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 قال نكروا لها عرشها نوظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله كانت من قوم كافرين قيل لها دخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح مردم من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة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 فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أه الله خير أم ما يشركون أَمَنْ أم خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِنَ السَّمَاوَاتِ مَاءً مَاءً فَأَبْتَنَاهُ بِهِ حَدَائِقَ لَا تَبَهَّجَ مَا كَان لَكُمْ أَن تُبْتُ شَجَرَهَا إِلَّا هُمْ مَعَ اللَّهِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهُ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهُ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 اهديكم في ظلمات البر والبحر وما يغسل الرياح مشرا بين يدي رحمته أَإِلَهُمْ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَنْ مَا يُشْرِكُونَ أَمْ يَبْدَأُ الْحَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ولا يعلم ما في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايانا يبعثون بل الدارك علمهم في الاخره بل هم في شك منها بل هم منها عمون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 قُلْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ رَجِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْزِلُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ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 إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله فتوكل على الله إنك على الحق المبين. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون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 فَأَجْمِمْ من, مَن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُم يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا ذَٰلِكُم كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 نَعْمَ اللهُ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ الْفَزَعِ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ وَمَنْ جاء فكبت وجوههم في النار هل تجذون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمه الذي حرمه وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين فقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها